إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ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 ذ صحف منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكر و ما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغف